وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءٌ عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 تضرب لهم مثلا أصحاب القرية إفجاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إننا إليكم مرسلون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 غيرنا بكم لا ان تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الْلَّدَيْنَا مُحْبَرٌ وَآيَةُ الْلَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 اليوم نختم على أشواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لقمنا على أعينهم فاستبق الصراط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 وما علمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُظهر من كان حيّ و يحق القول على الكافرين